نحن سنتنا نسجل ان وان التسجيل ولا نلخص الكلام السابق فنقول بارك الله فيكم في المجلس الاخير المجلس السابق قد توقفنا عند مساله اقتضاء العلم العمل وهذا عنوان كتاب الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى وهذا يعد من اهم ثمرات العلم العمل <تصفيق> وطالب العلم يحتاج الى مثل هذا الكلام بشده الصوت هكذا افضل ام يعني ما زال ضعيفا الصوت واضح عندكم الآن وقد قلنا نعم بارك الله فيكم أنه يوجد عدد كبير من الذين حصلوا الشهادات العليا في العلوم الشرعية ولكنهم لم يربطوا بين العلم والعمل فصار علمهم حجه عليهم ونحن نعاني من أنواع شتى من أنواع الضعف الذي دب في هذه الأمة ومن أسباب هذا الضعف الانفصال بين العلم والعمل تجد أنافا يعني يبينون أهم أهمية التوحيد وأهمية إفراد الله بالعبادة ثم ينقضون ينقضون علمهم هذا ويذهبون لحضور الموالد الشركية التي يخالف فيها عملهم علمهم الذي تعلموه وهذا من أعظم الفصل بين العلم والعمل وتجد أناسا يتكلمون كلاما طيبا في خطورة البدعة وإذهمهم دعاية بدعة وهذا من الانفصال بين العلم والعمل <تصفيق> وهناك من يعني يتعلم ولا يعمل البتة يعني يعرف الاحكام ولا يلتزم بها <تصفيق> او يتعلم علم الحلال والحرام ولا يعني يفاعل هذا في وقاه فيقع في الحرام دون أي دون أدنى خرج ولهذا صدق ابن المنكدر رحمه الله تعالى لما قال العلم يهتف بالعمل فين أجابه إلا ارتحل عدم العمل بالعلم يكون من أسباب زوال العلم من أسباب ارتحال العلم وأيضا أخرج الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل والطبراني في المعجم الكبير من حديث جندب ابن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل افتراج يذيء للناس ويحرق نفسهم هذا حديث صحيح غيره صحاح الشيخ الالباني لما له من الشواهد كما في تحقيقه على كتاب الاقتضاء العلم العمل نعوذ بالله من حال في هذا العالم ولذلك كان السلف رحمهم الله تعالى يرهبون أشد الرهبة من هذا الباب، إنما يخافون على أنفسهم من هذا الانصمام بين العلم والعمل، ومن أجل هذا ألف الخطيب البغدادي كتابه هذا اقتصاد العلم والعمل حتى يجمع أقوال السلف في هذا الباب. ومن, ومن هذه الاقوال ما قد ثبت لسند الحسن عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال انما اخاف ان يكون اول ما يسالني عنه ربي ان يقول قد علمت فما عملت فيما علمت روايه قال ان اخوف ما اخاف على نفسي ان يقال لي يا عويمر يا يا عويمر هل علمت فاقول نعم فيقال لي فماذا علمت فماذا عملت فيما علمت وهذا يعني يعني يثير الرهبة في النفوس وقل اعملوا فخير الله عملكم ورسوله والمؤمنون و يعني ايضا من اثار الثلاث في هذا الباب ما جاء نعم عن الفضيل ابن عياد قال لا يزال العالم جاهلا بما علم حتى يعمل به فإذا عمل به كان عالما نعم قال الفضيل أيضا إنما يراد من العلم العمل والعلم دليل العمل وعلى الناس أن يتعلموا فإذا علموا فعليهم العمل وايضا جاء عن ابن المعتز قال علم بلا عمل كشجرة بلا ثمرة أو. وقال ايضا علم المنافق في قوله وعلم المؤمن في عمله وصدق الشاعر حينما قال فيما قال اخرجه الخطيب البغدادي اعمل بعلمك تغنم ايها الرجل نعم اعمل بعلمك تغنم ايها الرجل لا ينفع العلم ان لم يحسن العمل والعلم زين وتقوى الله زينته والمتقون لهم في علمهم شغل وحجه الله هذا العلم بالغه لا المكر ينفع فيها لا ولا الحيل تعلم العلم واعمل ما استطعت به لا يلهينك عنه اللهو والجدل وعلم الناس واقصد نفعهم ابدا اياك اياك ان يعتادك الملل وعظ اخاك برفق عند زلته فالعلم يعطف من يعتاده الزلل وان تكن بين قوم لا خلاق لهم فامر عليهم بمعروف اذا جهلوا, إذا جهلوا. و ولهذا ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم لا من حديث معاذ من جبل ومن حديث ابي برزه بن من الحديث من مسعود قد أخرجها كلها قد أخرجها كلها الآزري في كتاب أخلاق العلماء أنه صلى الله عليه وعليه وسلم قال لم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع خصال عن عمري فيما أفناه <تصفيق> أم عن شبابه فيما أبناه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه. فانت تسألوا عن علمك. نفس الله يثبتنا عند السؤال. نفس الله يثبتنا عند السؤال. وأن يعيذنا وأن يجيرنا. نعم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وأن لنا تقصيرنا الذي قصرنا فيه في العمل ومن نفيذ كلام الآجري رحمه الله تعالى في هذا الباب أنه قال بعد أن بعض هذه الأحاديث الحاسة على العمل من تضبر هذا أشفق من علمه أن يكون عليه لا له فإذا أشفق مقط نفسه وبان بأخلاقه الشريفة آه. التي تقدم ذكرون لها وقال الأجري أيضا <تصفيق> فإن قال قائل ولماذا خلاء العلماء هذا الإشفاق الشديد وخافوا من علمهم هذا الخوف كله قيل <تصفيق> له علموا أن الله عز وجل مسائلهم من علمهم ما عملوا فيهم <تصفيق> فجعلوا مساءله الله نصب أعينهم <تصفيق> فألزموا أنفسهم شدة الحذر. وأخذوا بالثقة في كل أمرهم إن قال قائل فإن العلماء يسألون عن علمهم ما ع... ما عملوا فيه قيل نعم فإن قال فاذكر من ذلك ما إذا سمعه العالم انتبه من رقبته وأخذ نفسه بلزوم أخلاق من ذكرت والله موفقنا ثم سرع الأجري في ذكر بعض النصوف الحافة على العمل بالعلم وأيضا من نفيس كلمات ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى نعم التي تتعلق بهذا الباب أما قال أفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب ونال به العبد الرسعة في الدنيا والآخرة هو العلم والإمام هذا قاله في كتابه العظيم الفوائد أفضل مكتسبات النفوس وحصلته القلوب ونال به العبد الرسعة في الدنيا والآخرة والعلم والإيمان ولهذا قرن بينهم سبحانه في قوله وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث وقوله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وهو لهم خلاصة الوجود ولبه وهؤلاء هم خلاصة الوجود ولبه والمؤهلون للمراتب العالية وبلا شك لا يكون إيمان بلا عمل فالذين جمعوا بين العلم والإيمان جمعوا بين العلم والعقيدة الصحيحة والعمل الصالح فالإيمان هو اعتقاد وعمل فالذين أوتوا العلم والإيمان هم الذين عملوا الصالحات هم الذين المراتب العالية والدرجات العلا فنسأل أن يجعلنا من العلماء العاملين نسأل أن يجعلنا من العلماء الربانيين العاملين بعلمهم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وأن يجعل علمنا الذي علمناه سبحانه خجة لنا لا علينا ونعوذ بالله من علم لا ينفع ومن عمل لا يقبل وننصح إخواني جميعا أن يتدبروا ما جاء في كتاب الخطيب البغدادي من آثار ومن أحاديث وأن تكون دائما نصب عينهم حتى يفلحوا إن شاء الله تعالى، وحتى تظهر وحتى تظهر ثمرت علمهم أو العلم الذي يتعلموه نعم وبالله عز وجل التوفيق ومنه السباب ولا حول ولا قوه الا بالله العزيز الحكيم نعم يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله أشهد الله أني أحبك في الله نقول أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا شيخان الجليل أنا أبو عبد الرحمن مهند من العراق وأنا أدرس أطب ولا أستطيع أن أحضر الدروس فهل المستوى الأول هذه الدورة المباركة قد مرست أثر على الأشهد والكتب فهل لي أن أشترك في الامتحان النهائي جزاك الله خيرا جزانا وإياكم نعم إن شاء الله ان سيستر وعقدنا الاختبارات النهائية إن شاء الله لك أن تشارك فيها إن شاء الله وبالنسبة وبالنسبه من سؤاله الثاني هل تنصح بسماع دروس الشيخ محمد سيد رسلان وردوده على الإقوان المسلمين أو نعم ننصح بها لما بأس أن يستفيد من إخوان، إخواننا إن شاء الله تعالى ونعم يقول السائل هل من أداب طالب العلم التشدد والتعصب على رأيه نعم بلا شك ليست ه... هذه من أداب طالب العلم أو ليس هذا من أداب طالب العلم أن يتشدد أو أن يتعصب لرأي باطل ولكنه لون يتمسك بالدليل، لون يتمسك بالدليل، والتمسك بالدليل بخلاف التعصب على الرأي، وأيضا هذا التمسك بالدليل لا يعني أن يعني يتعامل بتعنت، <تصفيق> يعني يتعامل بتعنت أو بتناقص مع إخوانه، له. هذا لا ينبيه، هذا ليس من أدب فلسفية، لكنه يعني أن يكون لينا سهلا. له. مقبلا على إخوانه ببشر و... ولا يعني يعنت عليه بارك الله فيك. وإن شاء الله يعني كما علمتم أنا الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى قد اعتذر اليوم وكذلك ويعتذر الأسبوع القادم يعني قد يكون نظرا لما علمت من أحد إخوانكم أنا الشيخ عبيد حفظه الله الطلب الذين عنده قد تقريبا يعني ليسوا في يعني ذهبوا في عطلة فالشيخ يعني يحرط على ان يستفيد الطلب عنده من دروسه ولذلك اتجل الدروس الى حين عودتها ولا الطلبة من من, من من سفرهم ومن اجهازتهم وان شاء الله موعدنا مع درس الشيخ فلاح بن يوم الجمعة القادمة يعني نقول في حوالي التاسعة او التاسعة الى الربع بتوقيت توقيت مصر توقيت القاهرة علينا لم <تصفيق> يقول السائل هل يشترط أن تقول المادة بشرحكم لم يكن تزاوزها إلى شيء أخرى يعني في الاختبارات يعني. يقول يعني لا يشترط ولكن يعني, يعني إذا وضعت الاختبار في الغالب أضعوه من إيمن الشرف الذي أنا سرحته ولكن طبعا الأصل أن يستفيد طلبته من إيمن شرحاته العلماء الكبار نحن في الغالب يعني لا يخرج كلامنا عن كلام العلماء إن شاء الله في شروحاتهم أو في يعني المواضيع الأخرى التي تتعلق بالباب الذي نشرحه. وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه جزاكم الله خيرا بقسمي السلام عليكم ورحمة الله.